بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله wa ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله فلا الله وحده بعد الحديث الله تبارك وتعالى وخير محمد الله وسلم Ocsarval umuri muhda وكل sajatuha ukullu بدعة وكل s-sajatin بدعة ضلالة وكل ukullu ضلالة في النار <تصفيق> نواصل في هذا balala الذي هو الدرس Nuwasilu fi من a شرح l-leti نواصل a darsul المسائل ujj التي n المصنف sileti الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى <تصفيق> ووصلنا إلى كتاب القصاص وفيه يقول المصنف يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة وإلا فلهم طلب الدية وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر والكافر بالمسلم للعكس والفرع بالأصلي للعكس ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من الدية، فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه، ويهدر ما سببه من المجني عليه، وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك، وفي قتل الخطأ الدية والكفارة وهو ما ليس بعمد، أو من صبي أو مجنون، وهي على العاقلة وهم العصبة، <تصفيق> القصاص أما وجوب القصاص فقد ثبت بالكتاب العزيز وكتب بالسنة المتواترة فقد قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يؤلل الباب وقال سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى إلى غير ذلك من الآيات وفي السنة المطهرة عند البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث من بين هذه الثلاث النفس بالنفس وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النورين إما أن يفتدي وإما أن يقتل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل وسيأتي شرح هذا الحديث فيما بعد إن شاء الله تعالى وأخرج الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية. كان فيهم القصاص ولم تكن فيهم مدية. قال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفية له من أخيه شيء قال يعني ابن عباس فالعفو أن يقبل في العمد الدية هذا هو العفو فمن عفية له من أخيه شيء أي إذا قتل شخص شخص آخر عامدا فقد كان عند بني إسرائيل القصاص فقط يعني ينبغي أن يقتل به لكن في هذه الأمة فمن له من أخيه شيء أي إذا قبل ورثة الشخص المقتول أن يكتفوا بالدية عوض القصاص فلهم ذلك فهذا هو العفو المقصود هنا فمن له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان قال والاتباع بالمعروف أن يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان فالطالب الذي يطلب القصاص أو الدية عليه أن يتبع ذلك بالمعروف والذي عليه أن يؤدي الدية أي يعطي ذلك المال الذي سيأتينا بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى عليه أن يؤدي بإحسان أي دون مماطلة أو تسويف ذلك تخفيف من ربكم ورحمة قال فيما كتب على من كان قبلكم، فيما كتب على من كان قبلكم، أي أن هذه الآية يمتن فيها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأنه قد خفف عليها من الآثار التي كانت على من قبلها من الأمم، فالأمم قبلها كان فيها القصاص فقط ولم يكن فيها الدية، بينما في هذه الأمة ففيها التخير بين القصاص والدية. قال يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة وإلا فلهم طلب الدية يعني يجب القصاص القصاص يجب على المكلف المختار وقد تكلمنا آنفا في الكلامنا على الحدود الشرعية على تعريف المكلف المختار ووجه هذا التقييد قال العامد يعني القصاص إنما يجب على العامد على الذي تعمد قتل أو جرح أو قطع عضو من شخص آخر الذي يتعمد لما أخرجه الإمام أبو داود والنسائي والحاكم أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال الخصلة الأولى زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا وهذا وجه الشاهد من الحديث ورجل يقتل مسلما متعمدا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيق فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض وهذا قد تكلمنا عليه آنفا <تصفيق> فهمت وكذلك حديث من صحيفة عمري بن شعيب عن أبيه عن جدي وهو حديث حسن إن شاء الله تبارك وتعالى عند أصحاب السنن قال من قتل متعمدا أسلم إلى أولياء المقتول فإن أحبوا قتلو أسلم إلى أولياء المقتول فإن أحبوا قتلو وهذه مسألة إجماع أي أن القصاص إنما يجب بالعمد ولا يجب بالخطأ ها هذه مسألة مجمع عليها طيب هنا ينبغي لما تكلمنا عن القتل العمد ينبغي أن نفرق بين العمد والخطأ. فالذي عليه عدد من الفقهاء منهم الأئمة الشافعي رحمه الله تعالى وغيره في التفريق بين العمد والخطأ أنهم يذكرون أمورا يذكرون أمورا ثلاثة. يذكرون العمد وشبه العمد والخطأ المحد والخطأ المحد. فأما العمد فهو أن يضرب الشخص الشخص الآخر بآلة أو بشيء الغالب عليه في عند الضرب به أنه يقتل أنه يقتل به ويكون متعمدا لذلك الضرب هذا أمرا أنه يكون متعمدا لذلك الضرب وثاني أنه يضرب بسلاح أو آلة أو شيء الغالب عليها أنها إذا ضرب بها الشخص فإنّه يموت. مثلاً ضربه بسيف أو ضربه بحجر ضخم على رأسه أو إلى غير ذلك من الأمور هذا يسمى عمداً طيب فإذاً هذا فيه القصاص أو الدية المغلظة كما سأتينا في بيان الفرق بين الدية المغلظة والدية المخفرة شبه العمد هو أنه يتعمد أن يضرب الشخص الآخر ولكن يضربه بشيء ليس في الغالب أنه لا يقتل مثلاً ضربه بحجر صغير أو ضربه في مكان من جسمه الغالب عليه أنه لا يموت منه مثلاً ضربه, ما أدري مثلا ضربه في رجله أو ضربه في يده لغالب أن الشخص إذا ضرب في رجله أو في يده بحجر صغير فإنه لا يموت لنفرض أن هذا الشخص مات بسبب ذلك هذا, هذا شبه هذا والذي يسمى شبه العمد فإنه تعمد أن يضربه لكنه لم يتعمد قتله فيسمى شبه العمد قال الفقهاء هنا أنه لا يجب عليه القصاص في مثل هذه الحالة ولكن تجب عليه الدية المغلرة والحالة الثالثة هي الخطأ المحض هي مثلا شخص أراد أن يضرب هدفا مثلا يتدرب على الرماية بسهم أو بندقية أو غير ذلك فأراد أن يضرب الهدف فإذا به يخطئ فيضرب في شخصا فيموت هذا خطأ محض ومثله الذي يقع في حوادث السير مثلا أن الشخص لا يتعمد لا يتعمد الحادثة فتقع الحادثة ويكون فيها القتل هذا يدخل في باب الخطأ المحض فهذا ليس عليه القصاص وعليه الديات المخففة كذلك وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى المقتول حال القاتل وحال المقتول تختلف بحسبهما الأحكام الشرعية يعني من حرية من حرية وذكرى وإسلام خصوصا هذه الأمور الثلاث وسيأتينا بيانها إن شاء الله تعالى يعني وش الحر يقتل بالعبد وش العبد يقتل بالحر وش المرأة تقتل بالرجل وش الرجل يقتل بالمرأة وش المسلم بالكافر الكافر بالمسلم هذه الأمور التي يبحثها أهل الفقه وسيأتينا ذكر بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى قال يجب على المكلف المختار العامدي إن اختار ذلك الورثة وإلا فلهم طلب الدية وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبق ذكره من قتل له قتيل فهو بخير النظرين يعني هو مخير بين الأمرين بين أحد أمرين إما أن يطالب بالقصاص وإما أن يكتفي بأخذ الدية أو الأرش أو العقل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى قال وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر والكافر بالمسلم للعكس هذه أمور جمعها المصنف رحمه الله تعالى هنا قوله وتقتل المرأة بالرجل والعكس وتقتل المرأة بالرجل والعكس طيب <تصفيق> حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع الإجماع على قتل الرجل بالمرأة وفي الحقيقة المسألة فيها أخذ ورد عند بعض العلماء قتل الرجل بالمرأة أما قتل المرأة بالرجل فليس فيها خلاف ليس فيها خلاف بل هي مسألة إجماعية قتل الرجل بالمرأة أيضا قلنا أن ابن المنذر يعني حكى فيه الإجماع إلا ما كان من خلاف بعض الظاهرية ويشهد لذلك ما أخرجه الإمام مالك في الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن أن الذكر يقتل بالأنثى أن الذكر يقتل بالأنثى وورد بأسانيد مرسلة عند أبي داوود وغيره، ويعني على هذا الحديث العمل، على هذا الحديث العمل، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي فيه هذه هذا الحديث مشهور عند أهل السير وشهرته بلغت إلى مبلغ التواتر بحيث يغني ذلك عن الإسناد، كما قال ابن عبد البر، بحيث يغني ذلك عن النظر في إسناده لأنه شبيه بالمتواتر. <تصفيق> واستدل أيضا على هذه المسألة بما أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين هذا رجل يهودي رض رأس, يهودية رأس جارية بين حجرين يعني حجر وحجر وواضحة المسألة فقيل لها من فعل بك هذا أي وهي في فترة النزع والاحتضار فلان أو فلان يعني يذكر لها بالأسماء لكي تومئ أبرأسها حتى سمي اليهودي فأومت فأومأت برأسها أي فأومأت أي النعم أن هو قاتلوها فجاء به فاعترف بذلك فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرب ضرأسه بين حجرين فهذا يدل على قتل الذكر بالأنثى واستدل به على هذه المسألة والاستدلال به على هذه المسألة فيه شيء من النظر لا يخفى ولكننا لا نطيل بحث هذه المسألة فإن شاء الله تعالى هذا الذي ذكره المصنف هو الصحيح من أنه يقاد الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل طيب من الأشياء التي قد يستدل بها المخالف على هذه القضية الآية الكريمة التي ذكرنا آنفا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والونثا بالونثا، فاستدلوا بهذه الآية على أن, أن أنه يفهم من الآية يفهم من الآية وجوب حصول الموافقة بين القاتل والمقتول لكي يجب القصاص لأنه قال الحر بالحر مفهومه أنه الحر بالعبد والعبد بالحر لا الحر بالحر والعبد بالعبد هذه واضحة والأنثى بالأنثى يعني مفهومه أن الأنثى بالذكر أو الذكر بالأنثى لا لكن هذا لا يخفى أنه مفهوم طيب وأن المفهوم لا يقوى على مقاومة المنطوق وقد وردت منطوقات صريحة في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف هذا الذي زعموه فإذا هذا المفهوم غير قوي ولا يستشهد به في مثل هذه الحال ومن أراد في الحقيقة استفاء نظري هذه المسألة أو استفاء الكلام على استدلال من استدل بهذه الآية على عدم وجوب القصاص في بين الغير المتوازيين فلينظر ما نقله الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار نقله عن حاشية للإمام السعد أي سعد الدين التفتازاني وهو أحد أئمة العلوم العقلية من أصول وغيرها من حاشية له على الكشاف للزمخشري فالزمخشري ذهب إلى الاستدلال بهذا المفهوم والسعد رد على هذا الاستدلال برد قوي وأصولي بارع ونقله الإمام الشوكان في الأوطار ولكنني لا أطيل الآن بذكر كل الأوجه التي ذكرها هناك فإنها قد يطول بها الشرح طيب كذلك قتل العبد بالحر لا خلاف فيه قتل العبد بالحر لا خلاف فيه قتل الكافر بالمسلم أيضا لا خلاف فيه جيد إذا هناك أمور لا خلاف فيها وهناك أمور مختلف فيها فإذا قتلوا المرأة بالرجل وقتل العبد بالحري وقتل الكافر بالمسلم هذه لا خلاف فيها أما عكس هذه الصور الثلاث فقد وقع فيها الخلاف وقد تكلمنا على مسألة قتل الرجل بالمرأة وذكرنا أن الراجح أنه يقتل بها ثم الآن مسألة قتل الحر بالعبد فذكر يعني ممن قال بقتل الحر بالعبد جماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وغيرهم وهو قول الأحناف وقالوا هذا إذا كان العبد مملوكا لغير القاتل مملوكا لغير القاتل بمعنى عبد عبد زيد قتل عمرا أم أو للعكس للعكس يعني عمر قتل عبد زيد عمر قتل عبد زيد هل يقتل عمر أم لا قصاصا هل يقتل عمر أم لا قلنا بعض العلماء قالوا يقتل والبعض الآخر قالوا لا يقتل أن إذا كان مملوكا للقاتل بمعنى زيد قتل عبده رجل قتل عبده الذي يملكه فنقل الإجماع على أنه لا يقتل به أن السيدة لا يقتل به إلا ما روي عن النخعي وهو من أئمة التابعين ومما يدل على هذا الذي ذكرنا يعني من أن السيد لا يقتل بالعبد ما أخرجه الإمام الدار من الحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنا ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وامره ان يعتق رقبه. هذا رجل قتل عبده متعمدا فلم يوجب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص ولكن يعني نفاه سهمه من المسلمين ولم به يعني لم يطالبه بالقصاص له وأمره أن يعتق رقباء اللي هي الكفارة. وإن كان هذا الحديث فيه نظر من جهة الإسناد فيه نظر من جهة الإسناد. ولكن في الحقيقة هناك مجموعة من الأحاديث التي تشهد لهذا المعنى فهذا إن شاء الله تعالى هو الراجح وأن السيد لا يقتلوا عبده الآن مسألة الكافر والمسلم قلنا لا خلافة في أن الكافر يقتل بالمسلم الآن هل المسلم يقتل بالكافر؟ يعني مسلم قتل كافرا ينظر هذا الكافر كيف هو فأما إن كان الكافر حربيا فإن الإجماع منعقد على أن المسلم لا يقتل به لأن دم الحربي هدر دم الحربي هدر لا يساوي شيئا أما إن كان الكافر ذميا فها هنا الصحيح أن المسلم لا يقتل به وفي المسألة خلاف المسلم لا يقتل بالكافر الذمي وفي المسألة خلاف طيب دليل ما رجحه المصنف رحمه الله تعالى حديث علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا لا يقتل مؤمن بكافر ألا لا يقتل مؤمن بكافر وهو حديث عند أصحاب السنن وهو حديث صحيح وأخرج الإمام البخاري وغيره أن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال له أبو جحيفة هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ يعني يخاطب علي رضي الله عنه هل له شيء من الوحي ليس من القرآن لأنه قد شاع عند بعض المتشيعة أو أهل الرفض أن الأئمة ويقصدون بذلك الأئمة الذين يدعون عصمتهم وهم سلسلة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون أن هؤلاء الأئمة قولهم شرعا وفعلهم شرع ويدعون أن الإمام إذا قال شيئا وإن كان خلاف الثابت في الكتاب والسنة فإنه شرع يجب أن يتبع ولا شك أن هذا خلاف إجماع المسلمين الذين هم مجمعون على أن لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى وأن الشرع لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أما أن يكون هناك معصوم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خلاف الإجماع أهل السنة والجماعة فقلنا لما كان هؤلاء الرافضة أو المتشيع يدعون هذا القول في مبدأ هذا القول ربما كان من زمن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لذلك سؤول، وقت ثبت أنه سئل من أبي جحيفة وأنه سأله أيضاً الأشتر النخاي وغيرهم كلهم يسألون عن هذه النقطة هل لديكم أي يا آل البيت شيء من العلم أو من الوحي ليس في القرآن الكريم أي شيء زائد لا يعلم المسلمون فقال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وهذا قسم بالله عز وجل إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة أي لا ليس لنا علم ليس لنا وحيًا غير القرآن إلا فهما يعطاه رجل في القرآن يعني من الاستنباطات من القرآن الكريم وما في هذه الصحيفة فقال وما في هذه الصحيفة قال علي رضي الله عنه المؤمنون تتكافئ دماءهم وفي كاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر يعني هذه الصحيفة فيها شيء من مرويات علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من وحي السنة وهي ثلاثة أحاديث المؤمنون تتكافؤ دماؤهم وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر وهذا موضع الشاهدين من الحديث طيب فهذا إذن هو المذهب الصحيح في هذه المسألة ولا شك أنه قد خالف من أهل الفقه في هذه القضية أناس يعني عدد من العلماء والحقيقة أن هذه المسألة قد سمعنا من يتكلموا فيها في هذا الزمان ويكثر الحديث عنها ويقول بأن هذا نوع من التمييز بين المواطنين كما يقوله من يقوله من الدعاة في بعض الدول الإسلامية التي يوجد فيها نصارى ومسلمون فهم يقولون بحقوق المواطنة وأن هذا القول الفقهي الذي يقول بأنه لا يقتل مؤمن بكافر فإنه يقدح في حق المواطنة وأن المسلم والنصرانية مستويان في مواطنتهما إلى غير تلك الترهات التي صرنا نسمعها في هذا الزمان وهي كلها من رواسب التفكير العقلاني الذي يريد أن يكيف دلائل الشرع لهواه ولما لما يمليه عليه تمليه عليه ضرورات العصر كما يزعمون وإلا في المسألة فقهية فيها خلاف والصحيح والصحيح فيها هو ما ذكرناه لأنه تشهد له الأحاديث النبوية التي ذكرنا قصطاً منها قال والفرع بالأصل للعكس <تصفيق> ها؟ ما ذكرتها؟ يعني هذه المسألة هي التي ذكرناها هل, هل يقتل به أم لا؟ عمر قتل عبد الزيد يعني هل يقتل الحر بالعبد هذا هو المسألة وهذه المسألة التي ذكرنا فيها الخلاف مفهوم هذا شنو؟ هي مسألة في قتل العبد بالحر فواضح يعني ليس في خلاف لكن قتل الحر بالعبد هو اللي فيها خلاف واللي ذكرناه يعني فلما جبنا في هذاك الأدل طيب. قال والفرع بالأصلي العكس يعني لا الأصل هل يقتل الفرع بالأصل أو لا؟ الفرع بالأصل للعكس معناها لا يقتل الأصل بالفرع ويقتل الفرع بالأصل. الفرع يقتل بالأصل وليس العكس يعني لا يقتل الأصل بالفرع. وذلك لحديث عند الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى وفي ما فيه من نظر وفيه لا يقتل الوالد بالولد. لا يقتل الوالد بالولد، يعني الوالد إذا قتل ولده فإنه لا يقتل به. وبالصفة العامة الأصل إذا قتل فرعا له فإنه لا يقاد به. أما العكس فنعم، أما العكس فنعم، ولا شك أن من قواعد الشريعة ما يدل لهذا المعنى، من قواعد الشريعة ما يشهد لهذا المعنى، ف... ولكننا لا نطيل بذكر هذه الأمور. هذا الذي ذكرنا وإن أتينا فيه بحديث في إسناده نظر فإنه, فإنه مسألة إجماعين عند الفقهاء إلا ما يروى عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة وإلا فاجماع الفقهاء على أن الفرع يقتل بالأصل وأن الأصل لا يقتل بالفرع قال ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان لقوله سبحانه وتعالى وكتبنا في عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ولنف بالنف والذن بالذن والسن بالسن والجروح قصاص وهذه حكاية عن بني إسرائيل ولكنها شهدت لها السنة النبوية وقررها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي من باب ما كان في شرع من قبلنا ولكن موافق لما في شرعنا فيؤخذ به فمن حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله أن الربيع كسرت ثنية تجارية ثنية؟ السن كسرت ثنية تجارية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فأمر بالقصاص وهذه مسألة معروفة ومتفق عليها أن القصاص يكون في القتل ويكون أيضا فيما هو أقل من القتل يعني قطع الأعضاء والجروح وغير ذلك لكن قيده الإمام الشوكاني هنا بقوله مع الإمكان لأنه في بعض الأحيان وفي بعض الجروح قد لا يمكن استفاء القصاص على الوجه الصحيح قد لا يمكن استيفاء القصاص على الوجه الصحيح بحيث مثلا شخص ضرب شخصا آخر بسيف أو بآلة حادة في يده فقطع يده من نصف الساعد من نصف الساعد قال العلماء هذا لا يقطع به أو يقطع من الكوع لما؟ لأن قضية قطع اليد من نصف الساعد هذه صعبة جدا أن تحققها وقد تؤدي إلى إتلاف ما فوق هذا النصف قد تؤدي إلى إتلاف اليد من المرفق فهذا إن تحقق لا يكون فيه استفاء القصاص على الوجه الحقيقي إذا القصاص يثبت في الأعضاء وفي الجروح إذا أمكن ذلك أما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى مجاوزة المقدار أو إلى إلحاق خطر أو ضرر بالشخص أكثر مما هو مطلوب فإن ذلك القصاص يحرم في هذه الحالة لأننا في هذه الحالة نستصحب الأصل وما هو الأصل في هذه الحالة؟ هو حرمة دمي المسلم وتحريم الإضرار به على أي وجه من الوجوه. فأهل العلم في هذه المسألة على الجملة متفقون على هذا الذي ذكرنا هذا محل اتفاق، لكن تفاصيل هذه القضايا هذه ينبغي أن تنظر في مطولات الفقه، لأن الفقهاء رحمه الله رحمه الله تبارك وتعالى قد قتلوا هذه المسائل بحثا وتمحيصا وتحقيقا، وذلك فرع كوني شرع الله عز وجل مطبقا في تلك الأزمان التي كانوا فيها فلما كان الشرع مطبقا عظمت الحاجة إلى مثل هذه الأمور بخلافنا نحن في هذا الزمن. لما كان شرع الله عز وجل غير مطبق فإننا غاية ما نطبقه في حياتنا اليومية هي العبادات أو شيء من البيوع أو ما شاء ذلك من الأمور أما مثل هذه الأمور التي هي من شرع الله عز وجل والتي هي يعني من الأمور التي ينبغي الاهتناء بها وغير ذلك تجد عامة الناس لا يعرفونها بل حتى من العلماء أو طلبة العلم قد لا يهتمون بها كثيرا وما ذلك إلا لأنها غير مطبقة لما كان القضاء الإسلامي محتاجا إلى تفاصيل ودقائق هذه الأمور كان الفقهاء يفصلون فيها تفصيلا مملا في بعض الأحيان فيدكرون إذا قطع العضو الفلاني إذا قطع الجزء الفلاني إذا جرح وجرح الفلاني إذا فعل كذا إذا فعل يعني تفاصيل كثيرة جدا وفي هذه التفاصيل لا شك أن عندهم اختلافا فيها لأن الأصل تشهد له السنة والكتاب العزيز لكن هذه التفاصيل هي مسرح للاجتهاد بين العلماء فالاجتهاد في ذلك موجود قال ويسقط أي يسقط القصاص ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية. لما ذكرنا آنفاً من أن ورثة الميت بأحد يخير بخير النظرين، فاذا إذا أرادوا إسقاط القصاص أمكنهم ذلك. فإذا أبرأوا من القصاص كلهم تفقوا على ذلك، يعني ورثة المقتول مثلا اتفقوا على إسقاط القصص سقط القصص لا حاج لكن إذا أبرأ أحدهم والباقون لم يبرئوا في هذه الحالة أيضا يسقط القصص يعني واحد من الورثة إذا أسقط القصاصة وأبرأ فإنه يسقط لما لأن لأنه لا يتبعض ولأن الأصل الذي ينبغي أن يستصحب في مثل هذه الأمور هو براءة دم المسلم فعليه إذا الورثة كلهم لم يتفقوا على إسقاط القصاص لا حرج بل يكفي أن يفقطه واحد من الورثة أما الدية فإنهم يقتسمونها فيما بينها طيب. وعند أبي داوود والنسائم الحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة وعلى المقتتلين يقصد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء المقتول يعني ورثته كما سئتنا أولياء المقتول عليهم أن ينحجزوا يعني استحب لهم أن ينكفوا عن القصاص وأن لا يطالبوا به يعني من أفضل لهم أن لا يطالبوا هذا حقهم إن طالبوا به وجب استيفاء لكن من أفضل لهم أن لا يطالبوا بالأول في الأول الأقرب في الأقرب من المقتول ولو كانت امرأة يعني ولو كانت امرأة واحدة من هؤلاء الورثة أبرأت القاتلة من القصاص فإنه في هذه الحالة تبرأ فإنها في هذه الحالة يسقط القصاص. طيب وهذا حديث إن شاء الله تعالى حسن. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن شعيب عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة العقل هو الدية العقل هو الدية وأصل ذلك أن الذي في يعني عند العرب الذي يريد أن يؤدي الدية عادة الدية تكون من الإبل فإنه يأتي بتلك الإبل اللي هي الدية فيأتي بها إلى المكان أولياء المقتول فيعقلها في داري أو أمام داري أولياء المقتولين يعقلوا أي يربطها، فسمية سمية الدية عقلا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها. من عصب العصبة سئتنا تعريفه، إن شاء الله تعالى في أبواب الفرائض. العصبة سئتنا في أبواب الفرائض. نحن الآن نأخذ على الأقل أن نقول الورثة، نقول الورث. أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها الشاهد في هذا الحديث هو وهم يقتلون قاتلها أي يجوز لهم ذلك. يجوز لهم ذلك، يجوز لهم أن يقتصوا من قاتلها فإن أسقطوه أو أسقطه بعضهم جاز ذلك قال فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوههم إذا كان واحد من هؤلاء العصبة أو من هؤلاء الأولياء المقتول صغيرا فإنه ينتظر حتى يبلغ لأنه حال صغره كلامه كعدمه يعني غير مكلف، فينتظر حتى يبلغ ثم بعد ذلك إما أن يشارك فيقول رأيه بإسقاط القصاص أو عدم إسقاطه أو لا أو يعني إما أن يقول بإسقاط القصاص وإما أن يقول بوجوب استفاء القصاص قال ويهدر ما سببه من المجني عليه يعني إذا تسبب الشخص في هو نفسه تسبب في شيء لنفسه جرح لنفسه فإنه هدر دليل هذا حديث عمران بن حسين في الصحيح أن رجلاً, أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتا هذا الرجل عض رجلا آخر في يده الآخر نزع يده فسقطت سن ثنيتان يعني سنا هذا الرجل الذي عض فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعض احدكم يد اخيه كما يعض الفحل لا ديه لك الفحل أي فحل من الابل اي انتم صرتم الى ان يعض احدكم الاخر مثل ما يعض الفحل لا ديه لك فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بان في هذه الحاله لا ديه لك وإن كان هذاك الشخص تسبب في نزيف ثانيتين ولكن هذا النزع ديال هذه الثانيتين انما جاء تسبب فيه المجني عليه نفسه فإذا لا يتله. قال وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك هذه مسألة المباشر والمتسبب في القتل يعني رجل سيقتله اثنان واحد سيباشر قتله والآخر سيمسكه له ماذا يفعل فإنه يقتل القاتل الذي باشر القتل وأما الذي أمسك فإنه يحبس وذلك لي حديث ابن عمر عند الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك وقال ابن حجر عن هذا الحديث رجاله ثقات وأيضا حديث آخر عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت وعلى هذا أدلة من الشرع أخرى هذه مسألة واحد أمسك والآخر قتل أن إذا اشترك عدد من الناس في قتل شخص فإنهم يقتلون كلهم به وإن كانوا كثيرا وإن كانوا كثيراً لما أخرجه مالك في موطع عن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أيوة أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا يعني لو حتى أهل صنعاء أهل هذه المدينة كلهم تمالأوا وشاركوا في قتل هذا الرجل فأني سأقتلهم به جميعا. فإذن إذا اشترك جماعة من الناس في قتل شخص من الأشخاص فإنهم يقتلون جميعا به. بخلاف الحالة الصورة الأخرى التي ذكرنا يعني بعض باشر القتل والبعض الآخر إنما كان مشارك متسببا في القتل أو شيء من هذا القبيل حيث أمسك أو غير فإنه يحبس ولا يقتل. قال وفي قتل الخطأ الدية والكفارة لما في القرآن الكريم من قول الله سبحانه وتعالى ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة لا أهله إلى آخر الآيات وهي فيها تفاصيل متعددة في هذه الآية القرآنية تنظر في كتب التفسير لكن الإجماع منعقد على وجوب الدية والكفارة في قتل الخطأ طيب وهل طيب الكفارة قلنا هي تحرير الرقبة أو هي صوم إذا لم يستطع فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين يعني الكفارة إذا لم يجد عدقى رقبة هو يصوم شهرين متتابعين ثم قال وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون يعني ما هو قتل الخطأ قال قتل الخطأ ثلاثة دي الحالات إما ما ليس بعمد هذا يسمى قتل خطأ هذا واضح وإما القتل الصادر من الصبي أو من المجنون هذا أيضا خطأ يعني لأن كما قال الإمام مالك وغيره قتل الصبي خطأ عمد, عمد, عمد الصبي خطأ يعني إذا تعمد الصبي أن يقتل الصبي الآخر أو أن يقتل رجلا فإنه مع ذلك يسمى خطأ وكذلك بالنسبة للمجنون فإنه قال مالك رحمه الله تعالى الأمر المجمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود أي ما لم يبلغ الحلوم وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأا قال وهي على العاقلة وهم العصبة لحديث أبي هريرة في الصحيحين قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أما هذه معنى الضرة يعني قضى فيها بعبد أو أما <تصفيق> وفي لفظ أيضا وقضى بدية المرأة على عاقلتها العاقلة قلنا هي بحل قلت قبيلة الشخص أو عشيرته أو أقرباؤه أو أولو أرحامه أو عصبته بمصطلح أهل الفرائد وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذلك في أبواب الفرائد وكذلك عندنا في حديث عمر بن شعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعقل عن المرأة عصبتها يعني تؤدي الدية عن المرأة عصبتها وهذا أمر مجمع عليه يعني ثبوت هذا العقل على العاقلة مجموع عليه وإنما المختلف فيه هو التفاصيل واستأتينا مزيد بيان لذلك في أحكام الدية وهذا هو الصحيح الثابت من السنة وخالف فيه بعض بعض الفقهاء متمسكين ببعض العمومات من قبيل لا تزر وازرة المزرى أخرى يعني قالوا هذا لم يفعل شيئا فكيف يحملون أداء الدية إلى غير ذلك ولكن نقول هذه العمومات مخصصة بأحاديث الباب الدى التي على ثبوت الدية في ذمة العاقلة فهذا هذا حكم ثابت بالسنة النبوية الطاهرة وهذا آخر ما نأخذه إن شاء الله تعالى في هذه الحصة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. أمم فيه دية دية للشخص الكامل عاد تجيني إيش نوع الدية بالضبط شحال حال دية الرجل دي المسلم ودية المرأة ودية كذا. لكن سقط فيه الديعة أيضا، <سيقين> ها؟ <سيقين> إيه كلهم خطأ، وإنت عمدو؟ إيه خطأ، إيه يعني هذه مسألة هل هذه مسألة أيضا خلافية هل الصبي إذا قتل وقتله دائما خطأ إذا قتل هل يجب تجب الديعة في ماله أم لا؟ الذين أوجب الديعة في ماله جعلوا هذه الدية من قبيل خطاب الوضع، وقالوا خطاب الوضع الصبي مكلف الصبي مخاطب به، الصبي مخاطب من خطاب الوضع مثل الأروش والجنايات وآثار العقود والضمان وغير ذلك هذه أمور كلها قالوا من قبيل خطاب الوضع، والآخرون قالوا الدية من قبيل خطاب التكليف لا من قبيل خطاب الوضع، وخطاب التكليف لا شك أن الصبي غير مخاطب به. فإذن الخلاف مبني على هذه المسألة هل الدية من خطاب التكليف أم من خطاب الوضع وفي الحالتين الحكم يختلف هل يؤخذ هذا هذه الدية أخذ من مال الصبي أم لا الله آمن ما أه؟ شكون يقوم به أولياء المقتول؟ إن شاء إلا ما بغاش يأخذ لا الديه ثابته الديه ثابته تستوفى ها لا تستوفى الديه تستوفى وادي هذا قر يعني اجتمعوا لا اسقاطها يوليوا هذا مال ديالهم هذا مالهم فهمت ولكن ما بغاوش ياخذوا دا شي اخر لاحظ الفرق أما إذا أسقطه واحد فلا يسقط لأن الباقي ما زالوا متمسكين به بالأصل أن هذا المال دي لهم من حقهم ما زال كتاب الديات غير يجينا من بعد ما هي الديات بالطبع بالتقسيم وكذا أقل منها. والله لا أدري ما سوف ان شاء الله كل حاجه بديتها ها هي. اه <تكلمة> أو جزء كبير منهم. أو جزء كبير منهم. أو جزء كبير منهم. أو جزء منهم. هذا هو اصله اه هذا هو الجد من الابي لا لا الخال ما داخلش في القريد الاصل بده اصلا ما داخلش في الخال ما من أولي من في الخال من العصبه العام والاصل هو اللي بحال ابو الجد وكذا عندهم <تصفيق> يحبس والحبس هذا تعزير هذا نوع من أنواع تعزير هذا الإمام والغض يحبسه فهذا أمره إلى الإمام هذا الزير يحبس